فَقُلْ يَأْسِفُهَا رَبِّ نَسْفًا فَيَذْرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَا فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتَى يَوْمَ إِذِ يَتَبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجًا يَوْمَ إِذِ يَتَبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن، وخشعت الأصوات للرحمن، فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمة.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 وعنت الوجوه للحير القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وَصَرَفْنَا فِيهِمْ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ولا تعجل بالقرآن من قبل أي يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما